السلام عليكم سمح لي نهارات تقدي غطا سي خسييت كيما راسك تشد غيا غيا حدا ضحغه الفارش ديال الحلقه نهار ما خلود ونشقي معروضه الفارش غورانسن وتخصا تقدي غيا غيا حدا ضح الفارش يمكن نهار خلود محارمه ما كامل من مرش زيمره مرشن المسلسل يقدر وكرخ مسيودي مس ولا بودد أدق نقشة منتصر نقشة خديجة هذا سنتعذور عنه بشتى الشيء عن قبر التلفزيون عود وذا سنفارج عود وأن أنحنزز عود <تصفيق> عقر عقرس قومي ليتوغدم زي مكسيكو يكدخ تاينا نهر يارس الزينق ذي تركيا نهر القناة نقد دورت تركش ومالك حشدة أدق المسلسل تي قلنا نخشوا خمسه المسلسلات وميمش تكناش نش نوقيت الشرب الدواء يجنا الصباحك رفضه يجناك الدها يجنا غو عشيه يجناك ميرندا يجنا واني ومنسي والمشكل ان المسلسلات مرات كي تشهاوا لي نتفرجوا الدنيا هانيه واش يتقصبو الحار تغابيت تسد تفد الاحداث هني واني شيه بحره كامل يوث في الحبس واتي في الدروالو مايمير بوركي المسلسل دي استرت 165 حلقه عام يكملو وفارجه و المسلسل وها السيناريو ديال الممثلين تمثل تنفدي مغربيه النغ كشي ناس نسو منو شاس جوابني شنو فتيحاينو فتيحاينو ما مني وقع ميني وقعنا صبيحه من الينسو مهنيه غين عن الجستا جوز الجاف لان لا مال عجينه جستا جوي مشيا بحر يزم أقدس بيتا ونفينا غنتي درخبة متقد شاشة تلفزيون ش عن قص نح قص بيتا شد قبرنا جستا جوز بيتا جستا جومريه كذين نصها فتحات صبح قبرنا مع لذلك يزن مصر الله مال قبرنا نشتون نقى وانشين صراحة من دقيت قو و... جن أنفارج الدق المسلسلات لأنهم يترتدون فيروس ديشالموسى سلامة غربية تبان يستيود الترفيزون ما تقربت غشان الفيلم ده مكسى كنقدر تارك كلور احتمال الترفيزون شن خان يهودان شن خان واروس شن خان عربيات أو ديكورات وش غادي تعجبني دايسن ده الموسى تمشوا تني اللغة العربية ترجمة نيت غادي نارا اي تو واش واش شغل دور نتسرى المسلسلات المكسيكيه تصداري جات مغربش اما غانغ ني وتفرغ هاد الدث تسري غير تعرف 9 غالي ديال هاد الداه ني مش وضع عليه حد وفي غربيت وفي التلفزيون التلفزيون وفي الناس واحد كما يقولون الناس كما يقولون لك كما يقولون لك كما يقولون لك كما يقولون لك كما يقولون لك كما في غض البار في لك كما يقولون لك كما يقولون لك كما يمكن لك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون ليك كما يقولون يا هذا هو موضوع جميل هناك نقطه من ثنين لانه يجب ان يكون هناك نقطه من المستقبل لانه يجب ان يكون هناك نقطه من المستقبل لانه يجب ان يكون هناك نقطه من المستقبل لانه يجب من المستقبل لانه يجب ان يكون هناك نقطه من المستقبل لانه يجب ان يكون هناك نقطه من المستقبل لانه يجب ان يكون هناك نقطه لا تع kern solamente مثلاals نرغب sympath لأنjackin få بعت? شضرناitu بBravo Diвид 2-1-329-1626 في كلها snapd-2- curs CDU Baesen Y Ciılar permitTça başar ich тебеام Ocalャ gotic hier shuttle backsystem Tzm내 frompancert Tzmdr Gallium Diz أه قيد يتحمل ت فونت دايسن تحبك دامش إننا يجروذ ذي يتحمل تذا ميرة وآخر شيء قصير. مثلاً مت سنش اسمه قشاديث تود. وديس مثلاً كمال يصدر قص كهولود. أديس أوانوسيسك. أوه كهولودة نخرب. قدر كمال, كمال منعيقا. جنسيت قصاني صحاب ببلول الله يرحميهم اش اخو لدينه تقصى حكيم واكيد تقصى شخيق ا راه مايلو وخا دقيقشه ماخصو واخاك دقيقشه وي راه ماقدون لا تخصفيش من بو قاديو راه مايلو نهار اروح بومريش فرونتيرا الزيار قلنا راه ماقدو بالبلا من شان خمزوا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 احنا جاني ثي ودلا و ما تنسانيش يزدح نجي عني معظا مزيان و يستنشا يستزري بالقهوه نقوه بابا بابا بابا رقهوه <تصفيق> ما راه نخربش زعفش خلود تبدا خلود تبدا <تصفيق> ارا اللي مفضحايه و يف في ملي يغبوا بالناس السواياش جيف الناس مس النحرم يفضحايه ما يمو كمال ها ما امشي ما تنساني شيف ذي اسمحي ما يضحك الله يعود